مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ فَظَلَّ يُضِيءُهَا وَيَحْمِلُهَا إِلَى وَجْهِ شَجَرَةٍ فَإِذَا هِيَ حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في غلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فِيهِ غُلَمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ أَن تَطِيلِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ غُلَمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ يجعلون أصابعهم في آذامهم من الصواعف حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ وَإذَا أَضمَ عَلَهِم ق كُلم ضَأَلَ سَ فيِيهِ وَإذ أَضلمَ عَلَجِ ق وَلَ شَ اللهَّهُ لَذَهَذَ بِكَ عِهِم وَأَدَ ولو شاح الله لذهب لتنعيهم وأبصالهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والثماء بناء وأنزل الذي جعل لكم الأرض فراشا والثماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ذَ فَلَا تَجَعَلولِ لِلَهِ أَنْ ذَدَ وَأَنْ تُم تَعلمُون هَل تَجَعَللهِ أَن ذَادَم وَآن تُ تَعَدَمون وَإِن كُتُم فِي وَيد مِ نَزَ ذَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَّزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَ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 اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَقَنَّار فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَقَنَّار فَتَقَنَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَتَقَنَّار وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين أعدت للكافرين